Oh man. أَلَمْ يَرَن كَمْ أَهْلَكْنَا قَوْمَ قَدْهُمْ مِنَ القرى What's yeah. سبحان الذي وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها وَذَلِكَ تَقُدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ تَمْسُ يَغْشِي نَهَارًا أَن تُذْرِكَ الْقَمَرَ لَنَا لَيُثَابِقُنْ نَهَارًا وَقُرُبٌ فِي فَلَكِ